وځای وځای وځای وځای وځای وځای وځای وځای وځای وځای وځای وځای الله منا في ولا نصير دعى يما دعى يماك وكيل انصار على الغبره بني عمه بني حن امات <سؤال> مين وحيد يا وحيد يروح وداي ماشي عايش السير اريهموا يا ضربوا يا الانصار رب لي مسي ابويه ما يروحنا سيشوف سريع وعاد اسمك رعد اسمك يا سيبن حلال وسنوبنده سليب دم اغم ويمتاله حبيب وجود في شي شمصات طيبين سيب سيب انا ابكي البلا يعريك عين استبال صار لها الممات عاد ما وصنت ولو اذا نذا انحري صارت تصمر دريزور او صدر را لید زين العابدين سكره شوباد چشمه